سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي يخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم من يخرجوا وظنوا أن حصود من الله فأتاه الله من حيث لم يحتسبوا وقدف في قلوبهم مهرب يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا فَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ نَارٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ الله اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعَتُم مِن مِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُهَا قَائِمَةً رسولها فبإذن الله فبإذن الله واليُخصِّي الفاسقين وما أفا الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلك رسوله على من يشاء سوء ني وني ذو الرمى واليتاما واليتاما والمساكين وابن السبيل كايلا ورضناهم وينصون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبعوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون ولا يجدون في صدورهم حاجة. من لا انفسا ويؤثرون على أنفسهم ولا كان بهم خصاصا ومن يقشح نفسه فاولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا اصرف لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ أَلَمْ تَرَيْنَا الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَالِهُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ لئن خرجتم لنا خرجنا معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وأي قوتلتم لنا نصرا انكم والله لَقَالَ ذِي الْبُطْنِ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَا يُقُتِلُوا لَا يُؤْصُونَهُمْ وَلَئِنَّ صَرُونَ لَيُوَلُّنَ لَأَدَبَارَثُمْ مَا لَا يُصَرُونَ لَأَنَّمَا شَدَّ رَهْبَةً فِي صَدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّمْ قَوْمًا لَا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قر محصنة أو من وراء جدر بأس بينهم شديد تحسبون جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريباً زاقوا بلى أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر فلمَ كفر فلمَ كفر؟ قال إبرئ أمّن كإني الله إني أخاف الله رب العالمين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 لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيتم خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضرب عن الناس لعلهم يتفكرون هو الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهين العزيز الجبار الجبار المتكبر سبحان الله عما عم يشركون والله الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم